بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين صاد كتاب منزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به. به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعون من دونه وليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياثا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءت ولن ن الذين أرسل إليهم ولن سألن المرسلين فلن قصّن عليهم بعيم وما كنا غائبين والوزم يوم إذن الحق فمن فقّلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَن خَفَّتْ نَوَادِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ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 لَمَّن تَبِعَك مِنْهُم لَأَمْلَأَ النَّجَهَنَّ لَأَمْلَأَ النَّجَهَنَّ مَنْ أَجْمَعِينَ وَيَا مسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وراءهما من سوئاتهما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 فالشجره بدت لهما سواتها وطفقا يقتفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم ان اهكما عن تلك الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين الا ربنا ظلمنا ان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 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري ثوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم, كما أخرج أبويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما يزع عنهما لباسهما ليؤيهما سؤاتهما إنه يراكمه وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعل الشيطان أولياء للذين لا يؤمنون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 وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَم يُنَزِلْ بِهِ سُلْقَانَ وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً لَا يَسْتَأْخِرُونَ ساعة وَلَا يَسْتَقْدِيونَ يا بني آدم إن يأتي أنكم رسول منكم رسول منكم يقصون عليكم آيات فمن التقا وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا وسكتبوا عنها أولئك أصحاب النار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 قالوا أينما كنتم تدعون لذو اللّه قالوا ظلّوا عنا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمين قد خلت من قبرهم من الجن والان في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داروا فيها جميعا قالت أخاهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فأتهم عذاباً فأتهم عذاباً ضعفاً من النار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 إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سن الخياط وكذلك نجزي مجرمين لهم من جهنم نهاد ومن فوقهم غواء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 تجني من تحتيم الهاجر وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا وما كنا لنهددي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وندى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فمن وجدتم وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَوَاءَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونذار أصحاب الأعراف لجالين يعرفونه بسمائهم قالوا ما أغنعكم جمعكم ما أغنعكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 أن أفيدوا علينا من المال أو من ما وذقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم له وولع به وغرتهم الحياة الدنيا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 تؤيله يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسواه من قبل قد جاءت رسول ربنا قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا مشفعة فهل لنا مشفعة فيشفعونا أو نرد فنعمل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 قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنفح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتكون قال الملاء الذين كفروا من قومه إن لنا غا في سفاهة وإن لنا من الكاذبين أَلاَ قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أَو عَجِبْتُم أَن جَاءَكُم بِذِكْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ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 من الذي آمن به كافرون، فعقر الناقة وعتوه عن أم ربيهم، وقالوا يا خالح أتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاهلين. فتولَّا عنهم وَقَالَ يا قَوْمٌ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ نِسَاءَ اللَّهِ ونصحت, وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحَ وَلَوْ قَالَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ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 فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مبين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء تُنْ مِن رَبِّكُمْ فَأُنْفُلْ الكَيْن وَالمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ وَتَفْذُون عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملة قم بعد إذ, نجانا بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء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 فتولَّا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آثَى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا إلا أخذنا أهلنا بالبأسان، بالبأسان، والضرا إلى علهم يضرون. ثم بدلنا مكان السئ الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسأبنا الضرا، قد مسأبنا الضرا. فأخذناه بعته وهم لا يشعرون ولو أن أهل القراءة منو التقوى فتحنا عليهم دركة من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناه بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون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 قَادِجِ تَكُونُ بِبَيْنِتٍ مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلِ الْمَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَعْصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُبَانٌ مُّبِينٌ وَنَذْعَهُ فَإِذَا هِيَ بَيَاضٌ 114. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم 115. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون 116. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المداء لحاشرين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 وَإِنَّمَا أَنَّكُم وَإِنَّمَا أَنَّ كُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ فَحَرَوْا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْرَهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبقل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع نعديكم وأرجلكم من خلالهم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وتغفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم طاهرون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 وإن تصبهم سينئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها, لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين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 أدع لنا ربك بما عهد عندك لئك شفت عنا الرج لئك شفت عنا الرج زل نؤمن لك ولا معك ولا معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرج زل أجلهم بارقو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 مشارق الأرض ومغاربها التي بارتنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعلشون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 وَنَذَرُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا أَغَيْرَ اللَّهِ أَدْعُوكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلك بلاء من ربك عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرين فتنميت ربي فتنميت ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه أو نخلفني في طومني وأصلح ولا تستبع. ولا تستبع سبيل المسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني, قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى بل جعله ذكا وخر موسى صعقا فلما أساق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ فخذنا إِذْ كُنْتَ وَكُنْنَا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوهُ بِأَحْسَنِهَا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 واتخذ قوم موسى من بعده من حديهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولن سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن قالون إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 الذين اتخذوا العجل سانادهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالُوا رَبَّنَا هُوَ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ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 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم, الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إفرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ ذل له مسكنها به القريه وكلوا منها حيث شئتوا وقولوا حطة وقولوا حطة ودخل الباب سُجدنا وفِلكم خطيئاتكم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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اذْهَابَتْ بِذُنُوبِهِمْ يُومَ ثَبَتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَثْبُتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَمَتَعِظُونَ قَوْمَنَا لَّاءَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَن جِيلاً لَّذِينَ هَانُوا عَنِ السور وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيُفر لنا وإن جاء معرض مثله يأخدوه ألم يؤخذ عليه النساق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الأخيرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إننا لا نضيع إننا لا نضيع أجمع المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظن أنه وقع بهم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 أنت تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرت آباءنا من قبل وكنا ذرية وكنا ذرية من بعدهم أفتُهلكنا بما فعل المبطنون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 ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها فمثله كمثلك البئر تحمل عليه الهث تحمل عليه الهث أو تتركه يلهاذ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون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 وَأَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهَا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أولم يتفكروا ما بصاحبهم جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون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 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشىها حملت حمل خفيف فمرت به فلما أثقل الدعوة الله ربهما لئن أتينا صالحا لنكون من الشاكرين فلما أتاهما صالح جعل له شركاء جعل له شركاء في ما أتاهما فتعال الله عن ما يشرفون أشرفون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون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 وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهين وإنا ينزغنك من الشيطان نزهم فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفهم الشيطان تذكرو تذكرو فإذاهم مضصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتي بأيتي قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من الربي هذا بصائر